ان النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجهن امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا إلا 111. ويفعلوا إلى أوليائكم معروفا 112. كان ذلك في الكتاب مسطورا 113. وإذ أخذنا من النبيين ميتاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعْدَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ 117. ورسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا 118. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم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 وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ وَالُّونَ الْأَرْبَاعُ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُل لَّئِن يَنصُرَكُمُ اللَّهُ فَلَن يَغْنِيَ عَنكُمْ نَصْرُهُ شَيْئًا وَلَئِن يَخْذَلْكُمْ إِنَّ فررتم مَن فِي الْأَرْضِ لَمَّا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَصُدُّكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَمْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا